قل لي مالها يا هوا واحكي لها قلبي هوا قل لي مالها يا هوا واحكي لها قلبي هوا كني الهوى يحكي معي بظال حكي sallim aleha aleha sallim aleha aleha sallim aleha ya hawa sallim aleha wanhini bermosh aineha atini sallim aleha wanhini bermosh صلّي مالها لهجتي وغني لها من مهجتي صلّي مالها لهجتي وغني لها من مهجتي سنتفرح يوبهجتي بك بها البنت واه سلم عليها عليها وسلم عليها عليها سلم عليها يا